شبكه مزامير الداود تقدم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد يعلم الله المعوقين منكم والقالين لاخوانهم هل ما الينا ولا يأتون الباسا الا قليلا اشحه عليكم فاذا جاء الخوف رايتهم ينظرون اليك تدور اعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأُنْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا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 فَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا